124. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين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 وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ اتُونِي بِأَخِيكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي فِي الْكَنِيلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ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 في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين 110. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه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 وَإِنَّ لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سولت لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرًا جَمِيلَ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضة عيناه من الحزن فهو كريم قالوا تَالَ الله يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضَ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا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 قالوا يا أبانا نستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إلَيْهِ أَبَوِيهِ وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَ إِنَّا أَلْلَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوِيهِ عَلَى الْعَرْشِ وَقَرُو لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَةٍ قَبِيْلٍ